المسألة الرابعة اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف فمثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فيدية طعام مسكين بأثقل منه وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله فامسكوهن في البيوت الآية بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها ثابته وهي قوله الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ومثال نسخ الاثقل بالاخف نسخ وجوب مصابره المسلم عشره من الكفار المنصوص عليها في قوله فإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية بأخف منها وهو مصابرة المسلم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم بعثا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين الآية وكنسخ قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإنه نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهر وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول المنصوص عليه في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول الآية بأخف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر المنصوص عليه في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا قال المؤلف أجزل الله مثوبته تنبيه اعلم أن في قوله جل وعلا نأتي بخير منها أو مثلها إشكالا من جهتين الأولى أيقال قال إما أن يكون الأثقل خيرا من الأخف لأنه أكثر اجرا أو الأخف خيرا من الأثقل لأنه أسهل منه وأقرب إلى القدرة على الامتثال وكون الأثقل خيرا يقتضي منع نسخه بالأخف كما أن كون الأخف خيرا يقتضي منع نسخه بالأثقل لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له لا ما هو دونه وقد عرفت أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله أو مثلها لأنه يقال ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله وأي مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه والجواب عن الإشكال الأول هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرا جدا والامتثال غير شديد كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم بايجاب الصوم فإن في الصوم اجرا كثيرا كما في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به والصائمون من خيال الصابرين لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال وإن عرض ما يقتضي ذلك كمرض أو سفر فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص عليه بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وتارة تكون الخيرية في الأخف وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال فإن الأخف يكون خيرا منه لأن ظنت عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله وذلك كقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلو لم تنسخ المحاسبة بخطرات القلوب لكان الامتثال صعبا جدا شاقا على النفوس لا يكاد يسلم من الإخلال به إلا من سلمه الله تعالى فلا شك أن نسخ ذلك بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق وهكذا والجواب عن الإشكال الثاني هو أن قوله أو مثلها يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهما فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن ذاته يكون بها خيرا من المنسوخ فيكون باعتبار ذاته مماثلا للمنسوخ وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرا من المنسوخ وإيضاحه أن عامة المفسرين يمثلون لقوله أو مثلها بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان لأن كل واحد منهما جهة من الجهات وهي في حقيقة أنفسها متساوية فلا ينافي أن يكون الناسخ مشتملا على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرا من المنسوخ بذلك الاعتبار فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن ليست موجودة في استقبال بيت المقدس منها أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته وتسقط به حجة اليهود بقولهم تعيب ديننا وتستقبل قبلتنا وقبلتنا من ديننا وتسقط به أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة أنه صلى الله عليه وسلم سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس ثم يؤمر بالتحول عنه إلى استقبال بيت الله الحرام فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام والفرض أنه لم يحول وقد اشار تعالى الى هذه الحكم التي هي ادهاض هذه الحجج الباطلة بقوله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ثم بين الحكمه بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجه الايه واسقاط هذه الحجج من الدواعي التي دعته صلى الله عليه وسلم إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسوف نستكمل الحديث حول الآية في الحلقة القادمة إن شاء الله